وَلَمَّا جَأَتْ رُسُلُ نَ إِذَرَغِيمَ بِالْجُشْْرَ قَاوا وَلََّا ان اهلها كانوا ظالمين ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قال ان فيها لوطا قالو نحن اعلم بمن فيها ارُ نحن أعلم بمن فيها لن ننجيه وأهله إلا إن رأته كانت من الغابرين لن ننجيه وأهله إلا إن رأته كانت من الغابرين وَلََّا أَنْ جَاءَت رُسُل نَالُطَسِي أَبِهِم وَضَاقَ بِهِم ذَرَّعَك وَلَنَّاأَن جَاءت رُسُل نَالُطَنسِ أَلهِم وَضَاقَ بِهِم زَو وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن اننا ننجوك واهلك الا امرااتك كانت من الغابرين إنا منزوك وأهدك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا ريجذن من السماء بما كانوا يفسقون ريجذن من السماء بما كانوا يفسقون ولقد ترثنا منها آية بينة لقوم يعتلون ولقد كرتنا منها آية بينة لقوم يعهلون وإلى مدين أقاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر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 فَكَذَّبُوهُ فَأَقْبَضَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَقْبَضَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ من مساكنهم وعادهم وتمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم فصدَدَّهُ عن السَّدل وَوكانوا متَصِين